نحن انصار الحسين فاشهدي يا كربلاء للكرامه ملحنا يسكب الفيض بما اشهدي يا كربلاء رحم الله عليك يا الله يطيك العافيه يا اخي نا الحسين فاشهدي يا كربنا نحن أمصى والخدق فاشهدي يا اشهدي يا كربلاء هذه يا كربلا. يا اهلنا نحن انصار الحسين نو عبار القصر فاشهدي يا كربلاء حسيه يا يا سنا نا هنو امطا ور حسين اشهدي يا كربلاء الي الي الي نا هنو امطا ور حسين اشهدي يا والحمد الكرام والحمد نفتد في أرضنا نفتد في <بشهدي> أرضنا يا يا <تصفيق> صار خني وما يعيهها تدوي كير سمع الله والله مين كل وقتي لللي ما شنسيل تاب خيطر والله وخيط وا بتجمها والاشراب لا نغف قدت ها الموت لا مين يسعد ايه الجار وقف هاتفي ده تافل كدره بيه دافل كثرياء احنا نازل من ما زمن نكتب فياض الزمه ليه كثرياء في الملك شفنا بيا كربلا كثرياء يا ربها لا ضوء صار الخصا روحي الهلالي ما شمس توحيها الله وحيت واتين جنبها والاسرار سر مو لا نجع قد هاليم لا مين مين عز عم جار الله توقف هاتفي ذهتافل كيف يا اخنا والدو با ثوار الجن من ولفوا الصف اول ما عاد الصف والحمل تجيل انثار بما اسوا ضاهم خل عينك تزور يا احلى خلي شان علي يا مال الطب من منصر ويدوانك مكفكم طب هب قلوب لا ترى هذا النداء بقلوب إن لا تليل نرفع هذا الندار إيه وحد حامل حمال نكتبه في يا تربلاء ليه ينجى زي اللي يقعد دم العين ما وجود دوانا خلق لا فناء مرير كل همتا <متحدث> حياتنا يا لال جزاء هغنداوب العالمين نلقجينا يا لال جزاء وجفاحت فاشهدي يا كيف لا نحن من ضار في وداي خلي يا ميمكو لا اول هو ولمفول ذويل نفسي العز ازاي ثاني خليها انقال في امي وقا الدمع وحل ما خلا لا اثناء الصنيد كل هبت حياتنا الضو هر دوب بالعالم نرتهين من الجزا هون تظين نهر الجزا واتشفع الصافنا في دينه في دينه ا فاشه دي يا سدا قد يكذب هجرى لو راد يذين زين والذماء هم انطابوا هو انت تصير قريب وحنا ان صارت تمغر هو وجودك عاف اذا فقدنا غير كيف نمضي ماض برئ نحن لاثناء جو كيف نمضي ماض نحن لاثناء جو va'tna mavarima nastebe bashhadia rahmana aha allah في ما هم انفاق وع انت الطريق قريب للحوش وحنا ان صارت سكاين النار وجودك عار اذا افتكرنا بعل كيف نمضي مواتبرين نحن لسنا جو كيف نمضي مواتبرين نحن لسنا جو بنا نغضب وامورنا نسير نيم ماو طيب فان فا راحستي جانب نيات ماخلص الدنيا وصحوا التوي ويا الصاحب هدي نياتها دفا وهي يا موت فالي هو قلى الان هل وقل الماضي قد هد فضل الوافي وبشوق العاشق دخلو سرح وبيشاوط اهل العاشر دخلوا في الفتاخ بالعقيده الحاده ما في الويل سماه يا ربنا ناخروان فا time <laughs> فاحوا دياوم في مريد الحق ونعلم العلوم تعالي خي ما بيد يفوقا داو لنا موت المات فيه للغزي بقى إن موتى فيه للغزي بقى من الله هاي ما نكتب في عضي الزمان خائم الله يكتب في ya <muchas> <muchas> بالذ روح القمور وميلهم جا مد الحامه مين سدات الخافت له صاخوا دياول نريد انحف العلم ابو تاريخ مجيد يبقى دار الناو اسر مكتوب هن موت المخلصين فيه ليل العزي بقى هن موت المخلصين innallaha yakum wa naskebe firis sama fashhadia ya zalala nahnu anta al خيل شفت تسامت خير وفكيل بين ولا مغت نور خيل شفت تسامت خير وفكيل بين ولا مغت نور هو يا غالبي تجي يوفى المقام من يومه وكل شيء يا بالليل غير به بدمي الوفايف وماتانوا الله يردوهم ولدان ونعيمهم وجه سيد المرزاني ور بابا عباس سما هو وجه سيد المرزاني Fashherd ila rasmala Ya'ru ansa Fashhudan Braha shujaat Fashherd ila وخال وفكي الجنس ولا مراتنه ويا جل ضل تجيس نبضه شوف مقام من قومة سرو وكرش الياه لالغوة بدم الوفاء في ما شانوا الله يردوه والظالمين نعيم و حقوق سيد المارسال ورضا ابو السمر هو دي سيد المارسال ورضا رب السماء وهذي أشرف خاتمي نكتب